تكون فلما نسوا ما ذكروه ان جهنم الذين ينهون عن الصلاة وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لا يوم القيامة ما يسومهم سوء العذاب إن ربك ل سريع العقاب وإنه ل رحيم وقَطْعَةٌ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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ تكون أ فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة إننا لا نضيع أجر المصلحين. وَإِذَن تَقْنَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ بُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ قُذُوا مَا وتى وذكروا ما فيه لعلكم تتقون.